وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كلهم في كتاب مبين، كلهم في كتاب مبين، وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عمل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرسه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولا الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَرَأَيْتَ إِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ تَرَوْنَ سُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا ولَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْذُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إلَى أُمَّةٍ مَعْذُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُ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 ولَئِنَّ أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسُ كَفُورٌ وَلَئِنَّ أَذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَأُوسُ ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب إِنَّهُ لَفَرَحٌ فخُورٌ إِنَّهُ لَفَرَحٌ فخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فلعلك تاركم بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك والله كل شيء والله كل شيء وكيل ام يقولون افتراه ام, يقولون افتراه أم يقولون افتراه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 إِن كُنتُم صَادِقِينَ فَإِن لَم يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَعْلَمُوا أَنَّمَا أنزل بعلم الله لَمْ يُنْزَلْ إِلَّا بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنَّ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 شاهدون منه ومن قبله كتاب سائما ورحمة أولئك يؤمنون به أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب ف النار موعده. ومن سَيَأْتِيهِمْ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ غَنَّاسِ لاَ يُؤْمِنُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّ بِهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ يظُنُّونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُهَا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ أَلَا لَعْنَةٌ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها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 يضاعف لهم العذاب يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ما كانوا كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا فسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون أولئك الذين خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون لا جرم أن 119. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة ذهبوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. مثَلُ الفريقين كالأعمَّ وَالأصَمِّ وَالبصِيرِ وَالسَّمِيعِ مثَلُ الفريقين كالأعمَّ وَالأصَمِّ وَالبصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَهُمْ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلَهُمْ أَفَلَا تَذَكَّوْنَ أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه ألا تعبدوا إلا الله. ألا, إلا الله أخاف عليكم عذاب يوم أليم. إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. تَقُولُ الْمُنَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُنَا تَقُولُ الْمُنَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا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 إلا الذين هم أراضلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم قال يا قوم أرأيتم فعُمِيَت عليكم أنُلزِمُكمها وأنتم لها كارهون.فعُمِيَت عليكم أنُلزِمُكمها وأنتم لها كارهون.وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِمْ إلا على الله ويظل ملا أسألكم عليه ما لن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لا يقربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون إنهم لا ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من اللَّهِ إِنْ طَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنْ اللَّهِ إِنْ طَرَضْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ الله أعلم بما في أنفسهم. الله أعلم بما في أنفسهم. إن إذا لمن الظالمين.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 لا يريد أن يوؤكم ولا ينفق نصف إن أردت أن أصلح لكم إن كان الله يريد أن يوؤكم هو ربكم وإليه ترجعون هو رب أم يقولوا نفطره أم يقولوا نفطره قل إن افتريته فعليه إجرام وأنا بريء مما تجرمون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 وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنَّكَ فسحرو منا فإننا نسحرو منكم كما تسخرون قال إن تسخرو منا فإننا نسحرو منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب ويحل عليه عذاب مقيم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى فيها. حتى إذا جاء أمنا وفرض النور كل نحمل فيها. كل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من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 ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساه وقالوا ركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساه ان ربي لغفور رحيم ان ربي لغفور رحيم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 وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ وَكَمْ مَعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ مَعَنَا وَلا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي جبلي يعصمني من الماء. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مالحيم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بلعيماءك ويا سماء أقول أيه وغيظ الماء وقضية الأم. وقيل يا أرض بلعيمات ويا سماء أقول أيه وغيظ الماء وقضية الأم. وقضية الأم واس ثَوَتْ عَلَى الجُودِ وَقِيلَ وَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَكُنْ رَيَّا الْأَمْرُ وَثَوَتْ عَلَى الجُودِ وَقِيلَ وَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين ونادى نوح ربه فقال رب إن وعدك الحك وأنت أحكم الحاكمين